ولا سائلا إلا أجبته ولا حاجة إلا قضيتها وأنت راض عنا غير غطبان اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم ونسألك يا ربنا علما فعا ورزقا واسعا وشفا لما في صدور وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الأجال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 وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا تباركت أسمائك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن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 اللهم أعصمنا من الزلل وقنا مصارع سوء وكفنا كيد الفاسدين وشماتة الأعداء اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا فلا تقطع رجاءنا وكفنا شر أعدائنا يا سميع الدعاء ويا سابغ النعم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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إن حالنا لا يخفى عليك وهذا ظننا ظاهر بين يديك والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة تعز فيها أوليائك وتنصر جندك وأحبائك وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا فأنت المرتجى تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك ولا إله غيرك ولا معبود سواك اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا لا ناصر لنا سواك ولا معز لنا غيرك ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر صفوفك واعتذيلوا سووا صفوفك وسدوا الخلل لكن الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم vajr a Slow قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأمس وكفلها زكريا، وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجاء عنده رزقا. قال يا مريم أن لك هذا. قالت هو من عند الله. وَمَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قال ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشق والابكاء الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام واذا طالت الملا يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء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 والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ويكلم الناس في المهدي وكهله ومن الصالحين قالت رب أننا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 هذا egy kisztítót. Allah-u a allah akbar. a allah I oh.